بسم الله الرحمن الرحيم ألف <الفلام> ذلك الكتاب لا قيب فيه مدن المتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما وزقناه <من> اليوم kya wa ma وَاِذَا جِئْنَا نَجْمَعُهُمْ اِنَّ هَؤُلاءِ الْمُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَرَأَيْتَ إِنَّهُمُ هم الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جِئْنَا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ آمَنَ السُّفَهَاءُ فَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفْهَاءَ وَلَكِنَّا يَحْنُونَ وَإِذَا نَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَغْزِرُونَ اللَّهُ يَسْتَغْزِرُ بِهِمْ وَيَمُرْضُمُ فِي قَوْيَانِهِمْ ay kemasenin biz <Sessizlik> tofatana falan ma'amla falan ma'amla hayran lana fi يا الله وذكر في اذاهم مراصعه حذر الله ود والله محيط من كافهين يا جدول بحق اخف هذا تِلْكَ النَّارُ على كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ فلا تجعلوا لله أعادة وعلاكم تعلمون وإن كنت في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرعة من مثله ودعوا İlla tefhan olur, tefhan olur. Fatırında ke nga فَهَلْ نَبَأَ أَهْلِ النَّارِ بِأَيِّ The